قال ربي يعلم القول في السماء و ا ل أ ر ض وهو السميع العليم بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر ف ل ي أ ت ن ا ب ا ي ة كما أ ر س ل ا ل أ و ل ما آ م ن ت قبلهم من ق ر ي ة أ ه ل ك ن ا ه ا فهم يؤمنون وما أ ر س ل ن ا قبلك إ ل ا رجالا نوحي اليهم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 وكم قصمنا من ق ر ي ة كانت ظ ا ل م ة و أ ن ش أ ن ا بعدها قوما اخرين فلما أ ح س و ا باسنا إ ذ ا هم منها يركضون لا تركضوا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 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون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 وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون وَإِذَا الذين كَفَرُوا إِنَّ الَّذِينَ رَأَاكَ يتخذونك إ ل ا هزوا اهذا الذي يذكر آ ل ه ت ك م وهم بذكر الرحمن هم كافرون قلق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 بل ت أ ت ي ه م ب و ت ة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون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 بل متعنا هؤلاء واباءهم حتى طال عليهم العمر أ ف ل ا يرون أ ن ا ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون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 و َ إ ِ ن ْ كان ََ مثقال ََِْ حبه َ من ِْ خردل ٍََْ أ َ ت َ ي ْ ن َ ا بها َِ وكفى َََ بنا َ حاسبين ََِِ ولقد َََْ اتينا ََْ موسى َُ وهارون َََُ الفرقان ََُْْ وضياء ََِ وذكرا َِْ للمتقين ََُِّ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 قالوا من فعل هذا ب آ ل ه ت ن ا إ ن ه لمن الظالمين قالوا سمعنا ف ت ى يذكرهم يقال له إ ب ر ا ه ي م قالوا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 افل لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون قالوا حركوه وانصروا آ ل ه ت ك م ان كنتم فاعلين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 ونصرناه من القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين وداود وسليمان إ ذ ي ح ت ر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 وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعه ل ب و س لكم لتحصنكم من ب أ س ك م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 ميمسني الضر و أ ن ت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه أ ه ل ه ومثلهم معهم واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين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 والتي أحصنت موسوعه النابلسي ه ا للعلوم الاسلاميه امه واحده وانا ربكم فاعبدون وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون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 إ ذ ا فتحت يأجوج و م ا ج و ج و ه م من ك ل ح د ب ي س ل و ن وقترب الوعد ى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 وما تعبدون من دون من ا لو ل لها ه جهنم حصب أنتم ا ر د و لو ن كان هؤلاء آ ل ه ه ما وردوها وكل فيها خالدون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 لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع ا ل أ ك ب ر وتتلق ا ل موسوعه ل ا ا ل ن ا ا ل س ي ل ل ك ت ب ك م ا ب د أ ن ا أ و ل ا م ي ه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 ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك إ ل ا رحمه للعالمين قل انما يوحى الي انما ل موسوعه ا النابلسي للعلوم ا ل ى س ل ا ء وإن أ د م ي ه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 قال ربحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون